تكونون عَتَمَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَتِ الضَّالَّةُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أأَنْتَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّلنَّاسِ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 كأن تعلام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عباد T lazi zu لهم جنات تجري من تحت ذا الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو